له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يحيي هو الأول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وما له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور وهو عليم بذات الصدور وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم, والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذني ميثاقكم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم آيات بينات ليخرجكم خرجكم من الظلمات إلى النور آيات بينات ليخرجكم من الظلمات. إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم